بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر اياته وفقه اسراره والعمل به يا كريم الحديث عن القران دائما وابدا امر ذو شان عظيم الشيخ صالح ابن عواد المغامسي يفتح معكم صفحات عطرة يهدي الله لنوره من يشبه في تفسير القرآن المجيد قاف والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل تقديم فيصل بن جديان الأتيبي تنفيذ ماجد بن راشد الدباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبة الكرام لحلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في بداية الحلقة نرحب بفضيلته فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله ستفصلوا وحيا الله الإخوة جميعا واسألوا الله لي ولكم التوفيق. اللهم من فضيلة الشيخ نحن وصلنا في هذه الحلقة إلى نهاية الآيات في سورة الذريات في الحديث عن أحوال الأقوام مع أنبيائهم عن المقصود من خلق الجن والإنس عن حال الظلم وماذا يكون من العقاب من الله عز وجل للظالمين يقول الله عز وجل في بداية هذه الآيات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طهون الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الآيات التي ختم الله جل وعلا بهن سورة الذاريات ذكرها الله جل وعلا بعد أن رغب عباده في الأوبة إليه والرجوع إليه قال جل ذكره ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بعد الفراغ من هذا في السياق القراني العظيم قال أصدق القائلين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك الكافنا للتشبيه لأن هذا الحال من التكذيب ليس حالا مبتدعة بل هو حال الأمم كلها من قبل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يكن بدعا من الرسل فقد أرسل أنبياء كثر قبله إلى أممهم ثم إن تلك الأمم كذبت أولئك الرسل فأصبح تكذيب قريش للنبي عليه الصلاة والسلام ليس ببدعا في التكذيب ولا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قومه بدعا في تكذيب الرسل فقال جل وعلا كذلك مائة الذين من قبلهم أي من قبل قريش من رسول إلا قالوا أي قالت الأمم ساحر أو مجنون بعض أهل التفسير من المعاصرين أو من غيرهم يرى أن هذا ضد قول أهل الكفر بمعنى أنه يعيرون به لأنهم جمعوا في التناقض وهذا الحق وأنه لا تناقض فيه ذلك أن الفريق الذي قال ساحر غير الفريق الذي قال إنه مجنون وهذا أمر يجب أن يتنبه إليه عند تفسير كلام الله جل وعلا فالسحر ما خفي ولطف ولهذا قيل في الأثر إن من البيان لسحر ففريق لما رأوا إلى جزل العبارات التي يأتي بها الأنبياء ذكروا أنما ما جاء به الأنبياء وعن الله جل وعلا سحر وآخرون لما رأوا كيف أن الأنبياء يسفهون آراء قوام قد خلت عليهم السنون ظنوا أن في ذلك جرأة وأن تلك الجرأة لا يقدم عليها إلا مجنون قد ذهب عقله ففريق قالوا ساحر وفريق قالوا مجنون لكن لا يوجد أحد في الوقت نفسه قال أن هذا النبي ساحر ومجنون في آن واحد لعلمنا يقين أن السحر والجنون ضدان بمعنى أن من يقدر على الأشياء الخفية اللطيفة وستطيع أن يؤثر في الناس لا يمكن أن يوصف بأنه مجنون فقال جل وعلا كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال ربنا بعدها أتواصوا به الهمزة للاستفهام هل هذه الأمم أوصى بعضها بعضا بأن يقول كل أحد منهم في حق ذلكم الرسول إنه إما ساحر وإما مجنون قطعا لم يقع هذا لأن هناك كما تعلم بون شاسع قرون سنون خلت ومع بعد الديار بعد الزمان فمثلا قوم موسى قالوا عن موسى إنه ساحر أو مجنون لكنه لا علاقة ولا التقاء ما بين فرعون وآله وما بين قريش وأنديتها لكن الله مع ذلك قال أتواصوا به فالجواب هنا ظاهر معنى أنهم لم يتواصوا به فقال جل وعلا بعدها بل هم قوم طاغون بل هذه تأتي للإضراب وتأتي للانتقال فهي للانتقال قطعا لكن الإضراب وهو الانتقال نفسه قد يسمى أحيانا إضراب إبطال لكن ليس المراد في إضاب القرآن الإبطال بالكلية إنما إبطال ما يتوهم أي معنى هنا قد يتوهم أنهم قد تواصلوا به فيأتي الجواب أن هذه الوصية لم تقع فيصبح معنى قول الله جل وعلا بل هم قوم طاغون أي جمعهم الطغيان جمعهم مع الأمم السابقة والقرون الخالية التي خلت من قبلهم في تكذيب الرسل جمعهم مع قريش جمعهم جميعا الطغيان تجاوز الحد في الكبر والعناد ورد ما جاءت به الرسل من أممهم قال الله جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل فضل الشيخ في هذه الآيات يقول الله عز وجل فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحديث عن حال الرسول مع من يدعوهم كذلك حال الداعية مع من يدعوهم من الناس إن رأى منهم صدودا ونكرانا وجحودا للحق ونستصحب في أول المقام أن هذه الآية من سورة مكية فقول الله جل وعلا فتولى عنهم فما أنت بملوم هل هذا إلى أبد الدهر بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية آية غير محكمة بمعنى أنها آية منسوخة ويرون أنها منسوخة بآية السيف التي دعت إلى قتال الكفار ومن أول من يندرج فيهم كفار مكة وقد وقع هذا في بدر وما بعدها فقول الله جل وعلا فتولى عنهم فما أنت بملوم الصواب أنه تجرى آية السيف في بابها وتجرى هذه الآية في بابها وتبقى هذه الآية آية محكمة فتولى عنهم فما أنت بملوم فيعراضك عنهم وعدم أنه أنك تكون باخي عن نفسك عليهم لا يكون منه أو بسببه تثريب من الله جل وعلا عليك لأنك إذا أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وقمت بما أوجب الله جل وعلا عليك كان هذا منتهى قدرتك وأما الهداية الخاصة فلا سبيل لك إليها فتولى عنهم فما أنت بملوم من جهتنا من جانبنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكونك تتولى عنهم لا يعني ذلك أنك تتولى عنهم بمعنى أنك تترك دعوتهم وإنما تتولى عنهم بمعنى أنك لا يصيبك شيء من الحسرة على عدم إجابتهم لك وإن كان في هذا إشارة إلى أن القائلين بأن الآية منسوخة بآية السيف له وجه لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال أهل العلم رحمهم الله خص الله جل وعلا المؤمنين بالذكر هنا لأنهم هم المنتفعون بالذكرى فلما كان غير المؤمنين لا ينتفعوا بالذكرى جعله الله جل وعلا في سياق المعدوم في سياق المعدوم وهذا أسلوب القرآن بمعنى أن الله ذكر السمع ذكر البصر ذكر النطق وأخبر جل وعلا أن من لم يسقه سمعه وبصره إلى هداية الله فكأنه لا سمع له ولا, ولا بصر له فكأنه لا سمع له ولا بصر له والعبرة إذن بالانتفاع العبرة بالانتفاع ليس الانتفاع الدنيوي فإن الكفيفة لا ينتفع ببصره لكنه قد ينتفع بها أخرويا فيتبع هدى الله فالانتفاع الدنيوي لا يعول عليه في الحكم إنما يعول على الانتفاع الإنسان بجارحته أخرويا على انتفاع الإنسان بجارحته أخرويا قال الله جل وعلا فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هناك تبصير وهناك تذكير فالتبصير ينطلق أولا إلى من يجهل ما تريد أن تبين له الأمر وأما التذكير فينصرف إلى هذا وينصرف إلى من تكرر إليه الخطاب فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ومعلوم أن الوصية بالصلاة جاءت متقدمة قبل الهجرة وكل الأقرآن المكي فيه ذكر الصلاة فقول عليه الصلاة والسلام في سياق مرض موته الصلاة الصلاة هذا تذكير للصحابة أيضا, للصحابة أيضا. نعم. إلى جيل أمثل ورعيل أكمل فقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة هذا من سياق التذكير فالمؤمن لا, لا يستوحش من التذكير لكن التذكير كذلك يعني ينبغي للوعاظ ينبغي لمن يتصدر لهذه المسألة كذلك أن يراعي مسألة قبول الناس فليست كل الأحوال ولا الأزمنة صالحة لأن يكون الإنسان مذكرا فيها والله يقول فذكر إن نفعت الذكر فذكر إن نفعت الذكر الإنسان بمعنى لا يحب أن يعصي الله هذه قاعدة عظيمة ينبغي للخطباء ورجال الحسبة في المقام الأول أن يستمسكوا بها المؤمن لا يحب أن يعصى الله فلا يصح أن نمتحن الناس حتى يقع من بعضهم أو من جلهم أو من كلهم عصيان الله جل وعلا فقضية يعني إقبال تأتي للإنسان مثلا في ساعة فرح تذكره بالموت هذا ليس بحسن أو أنه في ساعة حزن على فقيد مثلا فتحاول أن تختبر إقباله على الله فربما وقعت منه لفظة غير محمودة فكأنك أنت سقته من حيث لا تشعر إلى أن يعصي الله جل وعلا كذلك مثلا عندما يحضر الإنسان إنسانا محتضرا منازع الموت فقد بين الفقهاء رحمهم الله يعني أمواته قضية أنه يذكر بالشهادة لكن إذا غلب على ظننا أنه في شغل عنها فلا نلح عليه حتى لا تخرج منه كلمة يكون فيها سبب خسرانه لأننا لا نحب أن يعصى الله فنحن نرفق به نرأف به نرحمه نحاول أن نقوده نسوقه إلى الخير سوقا من هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأنه ليس من الصواب إعمال آية وطرح غيرها مما جاء في معناها فلابد أن نأخذ قول الله جل وعلا وذكر إن نفعت الذكرى فإذا كان الإنسان يغلب على الظن أن الذكرى تنفع وخاه يأتي بها على سياق يقبله وهذا لا شك أن العلم له يعني لا شك أن العلم له دور كبير في فقه الناس مثل هذه المسألة وأنا قلت هو المهم أن لا يخرج الإنسان مستصحباً الرأي العام ولا ما سيقوله لأقرانه إذا حد لكنه ينبغي عليه أن يستصحب وقوفه بين يدي ربه في يوم المعد هذه الفاصل بين الحالين فشتان عندما يخرج فتى مع رفقته ثم يقول سأذهب إلى أولئك لأدعوهم فإذا سأصحب في الطريق تحدثه نفسه ماذا سيقع؟ ماذا سيحدث أولئك الأقران إذا عاد؟ كيف سيقضي يومه إذا آب؟ ويخبرهم بما حصل؟ فيصبح المسألة في ذهنه آخذ سياق معين لكنه لو أخذ بين يديه أنه ذهب يريد أن يهدي أن يكون سببا في هداية هؤلاء إلى الله فحتى لو غلب على ظنه أن الموقف لا يتحمل تذكير عاد لأنه لم يبالي بمن سيأوب إليهم المهم أن يتقى الله جل وعلا على الوجه الصواب والطريق الأمثل والنحو الأكمل هذا العلم مع الإخلاص إخلاص بلا علم ينفع يسلم فيه الإنسان من الإثم لكن لا ينفع نفسه وعلم بلا إخلاص لا يسلم من إذم ولا ينفع نفسه فإذا أراد الله بعبد خير جمع لهما بين العلم والإخلاص فكان على بصيرة من ربه وهذا هو السياق الأمثل الذي كان عليه أنبياء الله جل وعلا ورسله أنبياء الله ورسله صلوات الله عليه مجمعين هذا ما يمكن أن يقال حول قول الله جل وعلا فتولى عنهم أي محمد فما أنت بملوم ومن حيث الصناعة إذا أذنت النحوية ما هذه نافية تعمل عمل ليس التي يسمونها ماء الحجازية وأنت ضمير منفصل مبني في محل رفع اسمها وبملوم خبرها ولهذا اقترن بالاقترن بالباء أكثر طريقة القرآن وإن جاء في غير جاءت آيات على غير هذا لكن أكثر آيات القرآن يقترن يقترن خبر ليس أو ما قائمة عمل ليس بالباء فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر معروف هذا فعل أمر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا وجد الإنسان نفسه هذا عود إلى المعاني ينتفع بالذكرى فهذا إن شاء الله من براهين إيمانه من براهين إقباله على الله من براهين أنه إذا ذكر بالله خاف أو وجد فضلت الشيخ في ختام هذه الحلقة منهج أهل السنة الجماعة في رحمة العاصي ومن يقع في المعصية هل من توجيه في منهجيتهم في ذلك؟ أهل سنة والجماعة سألك الله بنا وبكم سبيلهم يخافون على العاصي من العقاب ويرجون للمحسن الثواب وينظرون إلى أين تكمن رحمة الله ونستطيع أن نقول إن التأسي بهدي الأنبياء هو السبيل الأمثل لهداية الناس لما نقرأ قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الدين لا يحتاج إلى أن تزينه فتزيد فيه ولا أن تخشى من شيء فتنقص منه الدين كامل والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى علينا الطريقة المثلى في إجرائه على الناس لكن يبقى علينا الطريقة المثلى في تقديمه للناس في عرضه للناس وكما قلت والله إن الخروج من سلطان الناس والأوبة إلى الله جل وعلا أعظم ما يعين الداعية هذا عند الصعود المنبر عند الجلوس على الكرسي عند الكليم بعد الصلوات عندما أشبه ذلك في المجالس الخاصة في المجالس العامة يستصحب الإنسان مقوفه بين يدي الله يستصحب أن يحب أن لا الله وهذه مسألة عظيمة لا تقول أنا أستدرج أخي حتى يأصي الله ليقيم ليقوم ليقوم ليقوم عليه الحج فرق ما بين رجل داعية واعظ حسبة ورجل يحقق في جريمة جناية فرق كبير تلا تحقق في مسألة تهريب اموال ولا تحقق في مسألة الجنايات هذا مسألة أخرى جنا... هذه أمور دنيوية صرفة. أما في الدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي أن لا نحب أن يعصى الله جل وعلا السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم نشكركم في ختمي هذه الحلقة شكرا لكم أحبة الكرام أن كنتم معنا في حلقة من برنامج القول المؤصل في سور المفصل حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل ضيف البرنامج فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي البرنامج من تقديم فيصل بن جغيان العتيبي تنفيذ ماجد بن راشد الدباس